الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا ام أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أنحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم, وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون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 إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر ما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون لشاعر متربص به ريب البلون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طارون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 ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسر السم من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون